ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها ويحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذين أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمس تُونَ فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون ولا يخف فَفُوا عَنِّي مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجَزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا لِنَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نَعْمَرْ كَمَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَ سُبْحَانَ الَّذِي عَلَى مَرِّهِ لَا مَنصِير إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَائِبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هو الذي جعلكم خلفاء في الأرض، فمن كثر فعليه كفر، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا.